َسَلُ الْفَر قَينِكَ الأأَعمَا وَالأَصَِّ وَالْبَصير وَسَّم هلَلْ يَسْتَوانِ مَسَلَ أَفَلَا تَذَكَّرُون وَلَقَدَ أَسَلن نوحًا إلَ قَوْمِهِ إ لَكُم نَذيرُ مُبين اللَّا تَعبُدُ إلَّ اللهَّ إِن أَخَافُُ عَلَيكُم عَذاابَ يَوْ مِن لِيم فَقَالَ الْ المَلَأَُّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَومِهِ مَ نَرَاكَ إِلَّا بَشْرَم مِسْلَنَ وَماَا نَراكَة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 إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَاءَ الْتَنَافُ فَأَكْثَرْتَ نِذَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَا ويأتيكم بِهِ الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إِن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون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 مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملؤ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون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 قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ رُكْبَانُ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا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 قَالَ سَأَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قُل لَّا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ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 إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مذرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما دنا ببينة وما نحن ب تاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا ترا كبعض الهتنا بسو قال ان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 ما من ذابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ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 اتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاذا كفروا ربهم ألا بعدا لعاذ قوم هود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 وَلَا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ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 ما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 منها قائمو وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهاتهم التي يدعون من دون الله من شيء الا ما جاء امر ربك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 ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وان لم وفوهم نصيبهم غير منقص فدق الله العظيم